خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا وَإِن تَجَهَّرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى أَوْهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ سَالِذَ إِذْ رَأَيْنَا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 فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس قوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله يا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة لذكره فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعلنك إنك بالوادي المقدس طوا وأنا اخترتك فاستمع, فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا اله الا انا فعبدني واقم الصلاه لذكري ان الساعه اتيه اكاد اخفينا لتجزى لتجزى كل نفس بما تسعى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 وَأَهْشُ بِهَا عَلَى ظَنَمِي وَلِي فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ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 وليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى ألقذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقه اليم, اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو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 فَتَيْتَ قَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنْ وَلا تَحْزَنْ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ وَفَتَنَّاكَ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعا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 قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فَاتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَا لَا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 الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سهولا وأنزل من السماء ماءا فأخرجنا, فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم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 فقد أريناه آياتنا كلها فكذبا وآبا قال عجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فجعل بيننا وبينك موعدا موعدا لا مخلفه نحن ولا أن تركانا سوا قال موعدكم يوم الزينا وأن يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم وَإلَكُمْ وَلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَ اللَِّ كَذِبًا فَيُسحتَكُمْ بِعَذَ وَقدَ خَابَ مَا نِفْتَرَ فَتَنَزَ أَمْرَهُ بَيلََهُم وَأَسَعُون نَّ جِوَ قون إن هذان لساحران يريدان, يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا, ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعَنَ ٱللَّهَ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّمَا أَنْتَ ٱلْقَيُّ وَإِنَّمَا أَنْتَ كُونَ أَوَّلَ مَن أَلْقَىٰ قَالَ بَلْ ألقوا فإذا حباله وعصيهم يخيل إليه يخيل إليه من سحرهم انها تسعى فأوجس في نفسه خيفة من موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى وَأَلْقِي مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى فَأُلْقِيَ السِّحَاطُ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 في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البنينات قالوا لن نؤثرك في فطرنا فظلمنا انتقم انما تقضي هذه الحياه الدنيا ان امنا بربنا ليرفر لنا ليوفر رَحْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبَقَى إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنِّمْ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 الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي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 من طيبات ما رزقناكم ولا تقضوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوا ومن يحلل عليه غضبي فقد هوا وإن وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْفَدَى وَمَا أَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَ إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضله السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسيفا قال يا قوم ألم يعذكم ربكم وعدا حسنا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 قوم فقذفناها فقذفناها فكذلك القى السامر فاخرج لهم عجلا جسد له خوار فقالوا هذا الههكم واله موسى فنسي افلا يرون افلا يرون ان لا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ولا يملك لهم ضر ولا نفع قالوا ما اخلفنا موعدك بما لكنا ولكننا حشمنا زهرا من زينه القوم فقد افناها فقد افناها فكذلك القى السامر فاخرج لهم عذرا جسد له خرو فقالوا هذا الهوكم والى موسى فنسي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 وَإِنَّ رَبَّكَ مُرْحَمَان فَتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا إِنَّنَا بَرِحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هَارُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَا تَتَّبِعَن أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قَالَ يَا ابْنَ امَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي إِنْ خَشِيتَ أَنْ تَقُولَ فَرَقْتَ بين بَنِي إِسْرَائِيلَ تُأَ تَق فَروقُتَ بَن بَنِي إ الصر إلَ وَنَم تَقَُ فَول قالَالَ فَمَا خَطضُكَيا ساامِري قَالَ بَصُتُ بِْ آلَ ي بَصُ بهِه فَقضتُ فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها, فنبذتها وكذلك أسولتني نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن سُخْنَفَا وَانظُر إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّ لَنُحَرِّقَنَّ مُؤْتَمَنَنَا فَإِنَّهُ فِي اليمن أسفا مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَ يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرطا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقولون يَسْأَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِثُمَّ إِلَّا يَوْمًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذْرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عوجا تتبعون الداعي لاهي وجله وخشعت الاصوات للرحمن, وخشعت الأصوات للرحمن يومئذ لا تنفع الشفاعه الا لمن ابنى له الرحمن الا من ادنى له رحمان ورضي له قولا يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي قَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظًّا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعزل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَلَقَدْ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَذْبٌ لَّكَ وَلِسَوْءِكَ فَلَا تُخْرِجَانِهُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى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 فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتابعا وامنها جميعا بعضكم لبعض بعض عدو فان ما ياتي انكم مني هدا فمن اتبع هدا يا فلا شره يوم القيامه اعما قال ربي لم حشرتني اعما وقد كنت بصيرا قال كذلك قال كذلك اتت كاياتنا فنسيتها فنسيتها وكذلك يومه وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبطى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرى يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِم إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجْرًا مَسَّمًا فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل هروبها ومن آلاء الليل فسبح, فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن إِلَى مَا مَتَّنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الحياة زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَارْزُقْ رَبُّكَ خَيْرًا وَأَبْقَى وامر اهلك بالصلاه فاصبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى وقالوا لولا ياتينا بايه من ربك او لم تاتيهم بنره ما في الصحف الاولى ولو ان هِ لَقانوا لَطالُوا رَّل لَلأَسَلتَ إلَن رَسُولًا فَنَتَّبِع آياتك فَتَّب آياتِكَ مِنْ طَابلأَ بَِّ نَخسَ فتعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى